اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا اللهم بيض وجوهنا وَيَمِّنْ كِتَابَنَا وَارْفَعْ دَرَجَاتِنَا وَثَقِّ الْمِيزَانَنَا وَتَجَاوَزْ عَنْ سَيِّئَاتِنَا